إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نوديا يا موسى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 ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقها فإذا هي حية تسع. قال خذها ولا تخف. سنعيدها سيرتها الأولى، وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إلّا آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.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 وجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً كي نسبحك كثيراً ونبّى ك كثيرة إنك كنت بلا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد أمننا عليك مرة أخرى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقُذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْفَ تَقْضَى عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ مَا كَفَتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ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 فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّمَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 ثنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا.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 وقد افلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما ان ما انت القيا وان ما انكم اولا من القى قال بل القى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 إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا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 فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقَى قَالُوا لَنْ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 إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ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 وقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن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 ولا نفع ولا قد قال لهم هاون من قبل يا قوم ان ما فتنت به وان ربكم رحمان ف بعوني وأطيع أمري. قالوا لَمَّا بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأيْتَهُمْ ظَلْلٌ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعد أفعصيت أمري قال يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن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 لنحذقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ غُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْمًا أَنَّ الْعَرَبِيَّ وَصَلَّفْ لَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَكِيمُ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 وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى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 لا يضل ولا يشق، ومن أعرض عن ذكره فإن لغضب عشته ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى.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 وكذلك نجيز من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأدق أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطرافا نهاري لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعمّن به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.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 قبله لقاؤوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقاؤوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى